Bismillahir Rahmanir Rahim Amru Allahi fala tasta'jiluh Subhanahu wa ta'ala amma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 فَتَقُودُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَلَنْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَلَافِعٌ وَمِنْهَا تَكُولُونَ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 o, الذي انزل من السماء którzy są męskimi, ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 وَالقَافِلَ أَرْضٍ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارُ وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمْ لَا يَخْلُقَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْدُوَ نِعْمَةً اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء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 زال ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم ليحملوا كاملتين يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم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 تُنْعِمَ الْعُلَمَاءَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّؤُءَ أَعْلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا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 نحن ولا بؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبله فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا نَّعْبُدُ اللَّهَ وَنَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين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 إنما قولنا لشيء ذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجروا لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فسألوا أهل الذكر فسألوا إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أفأ من الذين مكروا السيئات أي يخسف الله بهم الأرض أو ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو ياخذهم في تقلبهم, أو ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو ياخذهم على تخوف؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذون إلهين اثنين إنما هو إله واحد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 ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا, ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبَحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِلُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ لِنَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءً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 لا جرما أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَالَ اللَّهِ لَقَدْ رُسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ هَدِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات, ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 قَُّ كلُل مِن كلُل الثَّمَرَاتِ فَسْلُك سُبُ رَبِّكِ ذُلُول يَخْررج مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُونَ الوانُوه فِيهِ شِفَ أُللاس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 افَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ لَمْثَالًا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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَطَاهُ الطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ Wallahu, dżalana لكم من بيوتكم tikum, senkele لكم من kum, mjon, dżunu dilana mi bujon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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَن قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَى عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 119. عَلَيْكَ الْكِتَابَ الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن اللَّهَ Inna Allah وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ al وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين نقضت غزلها من بعد قوتنا انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه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 są to samości, są to samości, są to samości, ايمانكم داخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر نوم ثا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 ولهم عذاب نليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 وَأُلَآئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي لَأْخِنَّتِهِمُ الْخَاسِرُونَ ثم in, ربك للذين هاجروا من بعد ما ba, ثم جاهدوا وصبروا e, ربك من بعدها لغفور رحيم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 قرية كانت kluczowe ściany, są رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد لَقَمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَاجُ تَعْبُدُونَ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 اب جَهَنَّمَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة